وقالوا ما لنا لا نرى رجال كنا اذا اخذنا غمسريا امزا عنهم المرقام ان ذاك لعق قنقا قل انما انا مذذ وما رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ banka